أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنفل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاتبنا مع الشاهدين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 فَكفاوَتهُ إطعاام عشرة مساكين مِنْ أوسط ما تطعمون أهليكم أَوْ صَفلم تُطعمونَ أهْلكمأَ كسلتهمأَ تتحير ررقَبا فمَ لممْ يجد فَصِيياامُ ثلاثافَةِ أيّ منِنْ ذَِكَ كَفااوَةُ أيم لِكْ إذاذاَا خلَلَفتم وَفَب أيم لك كَذَلِكَ يُبّن الله لَكم آياتِهِ علكُم تشكرون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 يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بِشَيْءٍ من الصيد تنالوه ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم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 قد سَألَها طَو مِ قبلِكُمْ ثمُمَّ أأَصَْعوا بِهَا كافِرين م جَ علىى الله مِنْ بَحيرَةِ وَلا سائبَةِ وَلا وَصلَة وَلا حامِوا وَ الذينَ كَفرَوا يَفْكرَرونَ علىى الله الكَذبَ وَكسَرهُم لا يَعطِلون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 إ الله مرجعُم فَيُنَبّئكم بماكُْ تُمْ تعملون يا أيّه الذينَ آمعملواشههاد بينك إذا حضررَ أحددَكم الموت عين الصيةِ سْناالِذَ وَعددل مِكمأَ آخرالِ منِن غَيركمْ إنِأَ تُمْضدُم في الأرض إن آ تُ برَبةم في الأرضِ فَأَصابَتكم مصبةَ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نبتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقا إثما فآخرا ليقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على ولهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ومن عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم مَا تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معيضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ مَّا فِي الْأَرْضِ مَلَكًا لَّمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا صحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 كتب على نَهِ الرحْمةَ يَجمَ عََّككمم إلى يَوْ القيامةةِ لا غبَ فيِيهِ ال الذيينَ خَصِوا أَفُسَهُم فَهُم لا يؤمنون وَلَهُ م سَكنَ في الليل والَّهارِ وَهُو السميعُ العم قُلْ الأأَغييررَ الله اتَّخِذُ وَلّ فاقل السماوَاتِ والالأَررضِ وَهُو يُفَع وَلا يُطاب قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي أذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بذر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 ولو ترى إذ بقفوا على ربهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خشر الذين كذبوا بلقاء الله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 وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قُلْ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين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 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الله يَأْتِيكُمْ بِالظُّلُمَاتِ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصلفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما مرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون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 ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغذاة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين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 فلما جم عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر باجغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَاجِرَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّ الْقَوْمَهُ قَالَ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ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 وَلَوْ أَشرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَيَنظُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ يَقْتَدِي قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا يَقْدِرُ اللَّهُ حَتَّى قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ أَبُوهِي مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبُدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ فَرُّوهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افتغى على الله كَذِبًا أَوْ قال أوحي إلي ولم يُوحَ إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله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 وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ مَا ظَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر خصبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون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 كَذَلِك زَجَّ لِكُلِّأُمَّةٍ عملهُم ثمُم إلَى رَِّهِم مَرجعهُم فَيُنبّهُم بِمَا كانَوا يَعملُون وَأَقْصَُ بالاللههِ جَهْدَ مالِهِمْ لَإِن جَاءَتهُم آيَةُ لا يُؤْمنِنُ النَّ بِهَا قُلْ إنِمآياتةُ عِدَ الله وَماَا يُشعِرُكُم أن إَا جاءَت لا يُؤمنون ونقلب أفئذتهم وأمصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في تغيانهم يعمرون صدق الله العظيم